استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 وارك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين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 دارا كما يوم الدين ثم ما ادرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله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 والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعيه قادر يوم تبل السراء فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات وجع والأرض ذات الصدع